صاد والقرآن, والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قر فنادوا, فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم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 ما سمعنا بعاد في الملة الآخرة إن هذا إن هذا إلا اختلاقة أُنزل الذكر عليهم بيننا أُنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك ما ذكري بل لما يذوق عذابه أم عادهم خزي إن رحمة ربك العزيز الوهاب عَلِهِمْ وَالْقُسْمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا بِالْأَسْبَابِ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ تُنْذُ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو أَوْتَادٍ وَتَمُوتُ وَقَوْمٌ نُطِنٌ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُنَائِكَ أَحْزَابٌ إِن كُلٌ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ قَوْلُهُمْ وما ينظر هؤلاء إلا صيحته واحدة ما لها ما لها من فوقة وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب.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 ولا تشطّط واهدنا إلى سواء الصراط واهدنا إلى سوا الصراط إن هذا أخي له تسعة وتسون نعجة ولي نعجته واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب قال لقل ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخنطاء إلى يبغي بعضهم لا يبغي بعضهم على بعض إلا, إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات وقليل ماهم وظن داود أن ما فتنه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنابا الله الله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 لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب بما نسوا يوم الحساب وما خنقنا السماء والأرض وما بينهما باطل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 لِيَدَنْبَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَنَكَّرُونَ الْأَلْبَابُ وَلِيَتَنَكَّرُونَ الْأَنَابَابَ وَوَهَبْنَا لِآدَمَ وَذُرِّيَّتَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَغْفِرَةً إِذَا أُرِيدَ عَلَيْهِ بِالْعَشِجِّ الصَّافِنَاتِ جِيَادَ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي عادَ كِفْرِي رَبِّي حَتَّى امت بنحجاب ودوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا والقينا على كرسي جسدا ثم اناب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 مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآبا واذكر عبدنا أيوب إذ ربه أني مسني الشيطان وكان عبدنا أيوب اذ نادى ردا اني مسني الشيطان بنصف وعذاب اركم برجلك هذا مغتسل بارد هذا مغتسل برد اشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا رحمة منا وذكران أولي الألباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا, إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا وجدناه صابرا إخلصناه بخالصة ذكر الدار إن أخلصناه بخالصة بخالصة ذكر الدار واذكر إسماعيل وإنهم عندنا من المستفيدين الأخيار واذكر إسماعيل واليسعى وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب جنات عدن مفتوحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكية كثيرة بفاكية كثيرة وشراب وعندم الطاصرات طرفة راب هذا ما تعودل اليوم الحساب وعندهم خاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا, إن هذا لنزقنا ما له من نفاذ هذا وإن للطاغين لشر مآب هذا وإن للطاغين لشر مآب ان الطاغين نشرنا اعدا جنن ما يصلون جنن ما يصلون جنن ما يصلون فبئس ملدا هذا فليذوقوا حميم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 أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا قالوا ربنا من قدم لنا هذا فازله عذابا, عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا رجالا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا كنا نعدم من الأشرار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا رجالا كنا كنا نا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخرياً، أمزاقت عنهم الأبصار. إن هذا، إن ذلك لحق تخاصم، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار.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 يُوحَا إِلَيَّ إلا إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اتَّخَذَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةَ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ فَقَعُونَهُ سَاجِدِينَ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 إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأن أن جهنم منك ومن من, من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين وإلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين